كُل لِبَادٍ سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبُ الدَّارِ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ وَيَقْتُلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُصلَى وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لهم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 الذينَ آمَنُوا وَوتَطمَاءّ قُلوبهُم بذكر اللأَلا بذِكرِ اللهَّهِ تَطمَئِقُلوب ألا بذكر اللَّهِ تَطمَُقُلوبوبَ الذيينَ آمنوا وَمِنُوا الصَّالِحاتِ طوبى لهم وحسن ما آباد كذلك ارسلنا كفيئ امة قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم لتتلو عليهم الذين اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن